فنواصل مجالسنا في علم مقاصد الشريعة وكان الكلام في آخر مجلس قد انتهى بنا إلى إثبات وجود المقاصد في الشريعة فبينا أن الحق البين أن لله عز وجل في أحكامه مرادات وغايات محمودة ودللنا على ذلك بعد أن بينا أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة فإذا ثبت هذا فإنه مما يتعلق بالمقاصد يبقى الطرق التي تثبت بها المقاصد يعني ما هي الطرق التي يعرف بها علماء العلماء مقاصد الشريعة ما الطرق التي يسلكها العلماء لمعرفة مقاصد الشريعة عرفنا أن المقصد موجود فكيف نعرف هذا المقصد ما هي طرق معرفته طرق معرفة مقاصد الشريعة منحصرة في أربعة الطريق الأولى الاستقراء والاستقراء أيها الاخوه أكثر الطرق استعمالا في معرفة المقاصد والمقصود بالاستقراء في معرفة المقاصد تتبع النصوص حتى يعرف منها مراد الله سبحانه وتعالى تتبع النصوص معناها أن يجمع الناظر النصوص وأن ينظر فيها وأن يتتبعها حتى يحصل له من مجموع التتبع العلم بمراد الشارع هذا الاستقراء والعلم بالمقصد عن طريق الاستقراء قد يكون بالنص عليه في النصوص يعني يستقرئ العالم النصوص فيجد أن الله عز وجل نص نصا على أنه يريد كذا فيقول دل استقراء النصوص على أن الله يريد كذا وهذا بطريق التنصيص كإرادة التخفيف والتيسير يتتبع العالم النصوص فيجد أن الله يريد التيسير وهذا بالنص كما في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر وفي قول الله عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم وكما في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة وقد يكون بالاستنباط يستقرئ ويتتبع فيجد أن النصوص متواردة على أمر واحد فيفهم من هذا أن الله يريد هذا الأمر مثلا يتتبع النصوص فيجد أن نصوص الشريعة تتوارد على جمع قلوب المسلمين على الحق تتوارد على جمع قلوب المسلمين على الحق فيستنبط من هذا أن الله يريد جمع قلوب الخلق على الحق فيقول من مقاصد الشارع جمع القلوب على الحق هذا لم ينص عليه نصا لكن نظر في النصوص فوجد أنها تتوارد على هذا سواء فيما يتعلق في العبادات أو ما يتعلق في المعاملات وجد أن النصوص متواردة على هذا المعنى فعرف من هذا مقصد من مقاصد الشارع والاستقراء كما يقول العلماء في باب المقاصد على ثلاثة أنواع النوع الأول استقراء لجنس النصوص استقراء لجنس النصوص أي أنه استقراء للنصوص كلها استقراء للنصوص كلها فيستقرأ العالم نصوص الشريعة كلها وهذا الاستقراء هو أكمل أنواع الاستقراء وهذا النوع من الاستقراء يا إخوة يستعمل عند إرادة الوصول إلى المقاصد العامة للشريعة إذا أردت أن تصل إلى مقصد عام من مقاصد الشريعة فلا بد من استقراء جنس الأدلة كل الأدلة وذلك مثلا كمقصد التيسير استقرأ العلماء نصوص الشريعة كلها فوجدوا أن في كل نص تيسيرا فقالوا من مقاصد الشريعة العامة التيسير وهذا ناتج عن الاستقراء لجنس النصوص والثاني استقراء نوع الأدلة استقراء نوع الأدلة أي استقراء الأدلة في نوع معين من الشريعة لا في الشريعة كلها وإنما في نوع معين من التشريع كاستقراء الأدلة مثلاً في كتاب الطهارة لا ينظر طالب العلم أو المجتهد في الشريعة كلها وإنما ينظر في كتاب الطهارة الأدلة التي استدل بها الفقهاء في كتاب الطهارة يتتبع هذه الأدلة ثم يحصل منها مقصدا أو الأدلة في كتاب الصلاة أو الأدلة في كتاب الحج أو نحوي ذلك وهذا النوع يا إخوة يستعمل عند إرادة الوصول إلى المقاصد الخاصة ليست المقاصد العامة للشرع كله وإنما المقاصد الخاصة في نوع معين فأنت مثلا تريد أن تعرف مقاصد الشريعة في كتاب الصلاة لا تحتاج أن تستقرئ الأدلة كلها وإنما تحتاج أن تستقرأ الأدلة المتعلقة بكتاب الصلاة فتصل إلى مقصد يعني خاص كالوصول مثلا إلى مقصد الطهارة ان من مقاصد الشريعة الطهارة أو الأصول الوصول إلى مقصد البعد عن الفحشاء فتصل إلى أن من مقاصد شريعة البعد عن الفحشاء وأنت تنظر في نوع معين وسأنبه إلى تنبيه مهم بعد قليل إن شاء الله عز وجل والنوع الثالث استقراء عين الأدلة استقراء عين الأدلة أي استقراء الأدلة في مسألة معينة استقراء الأدلة في مسألة معينة وهذا النوع يستعمل للوصول لما يعرف بالمقاصد الجزئية يعني إذا أردت أن تعرف مقاصد الشارع في مسألة من المسائل فإنك لست بحاجة إلى استقراء الأدلة في الشريعة كلها ولا في كتاب من الكتب الفقه عند تقسيم الفقهاء وإنما أنت بحاجة لتتبع الأدلة في هذه المسألة فلو أردت أن تعرف مقاصد الشارع مثلا في رمي الجمار أنت محتاج أن تجمع الأدلة التي تعلقت برمي الجمار ثم تستخلص المقاصد في رمي الجمار فتصل مثلا إلى أن من مقاصد الشريعة في رمي الجمار إقامة ذكر الله إقامة ذكر الله تصل مثلا إلى أن من مقاصد الشريعة في رمي الجمار التعبد حيث أنك تلتزم بوقت معين ومكان معين وعدد معين وهكذا فهذا يسمى باستقراء عين الأدلة وينبغي أن نعلم أيها الاخوه أن الاستقراء قد يكون مثلا لعين الأدلة وتصل منه إلى مقصد لو نظرت إلى الشريعة كلها لكان عاما لكنه بالنسبة لنظرك جزئي مثلا اقامة ذكر الله اقامه ذكر الله لو نظرت الى ادله الشريعة كلها لعلمت ان من مقاصد الشريعة العامة اقامة ذكر الله لكنك عندما نظرت الى مسألة رمي الجمار بخصوصها قلت إن من مقاصد الشريعة إقامة ذكر الله وقلنا هذا مقصد جزئي أي بالنسبة إلى نظرك وإلا فقد يكون عاما ولذلك نقول يا إخوة إن الاستقراء قد يبدأ باستقراء عين الأدلة ثم يكبر إلى أن يصبح استقراء لنوع الأدلة فتبدأ مثلا باستقراء الأدلة في مسألة من مسائل الطهارة ثم تتوسع حتى تستقرأ الأدلة في كتاب الطهارة ثم قد يكبر قد حتى يصبح استقراء لجنس الأدلة فيأخذ هذا الاستقراء بعضه برقابي بعض والاستقراء بهذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى قسمين هذه الانواع الثلاثه للاستقراء تنقسم ايضا الى قسمين في ذاتها استقراء تام ويعنى به استقراء جميع الادلة فيما يراد استقراؤه يعني اذا كنت تريد استقراء كل الشريعه فإنك تستقرأ جميع أدلة الشريعة ولا تترك دليلاً. وإذا كنت تريد استقراء أدلة كتاب استقراء أدلة كتاب الصلاة فإنك تستقرأ جميع أدلة كتاب الصلاة ولا تترك دليلاً. وإذا أردت استقراء مثلاً أدلة مسألة من المسائل فإنك تستقرأ جميع أدلة المسألة ولا تترك دليلا هذا استقراء. تاب وهذا النوع من الاستقراء يستعمل عند إرادة الوصول للمقاصد القطعية التي يجزم أن الله يريدها لا بد فيها من الاستقراء التاب فيما تستقرئه بحسب مرادك من الاستقراء والنوع الثاني استقراء ناقص ما المقصود بالاستقراء الناقص؟ هو الاستقراء لأكثر الأدلة بحسب ما تريد استقراءه أيضاً فإذا كنت تريد استقراء الشريعة أو المقصد العام للشريعة فإنك تستقرأ أكثر الأدلة مثلا تستقرأ الأدلة في قسم العبادات وفي قسم المعاملات مثلا ولا تستقرأ الأدلة في قسم الجنايات وفي قسم مثلا النكاح هذا استقراء ناقص وإذا كنت مثلا تريد أن تستقرأ نوع الأدلة مثلا في كتاب الصلاة فإنك تستقرأ الأدلة في أكثر الأبواب ها؟ لكن مثلا لا تستقرئ الأدلة في كتاب صلاه الجنازه في باب صلاه الجنازه مثلا هذا استقراء ناقص كذلك في عين الادله وهذا الاستقراء الناقص يجوز استعماله عند اراده الوصول للمقاصد الظنية يعني التي لا يجزم فيها بالنسبة القصد إلى الله سبحانه وتعالى وإنما يقال ذلك بالظن المعتبر شرعا هذا الطريق يا اخوه كما قلنا يعرف عند اهل العلم بطريقه الاستقراء اما الطريق الثاني فهو طريق الالفاظ الداله على الاراده والقصد ولو كانت في نص واحد انتبهوا يا اخوه الطريقه الاول يتعلق بالنصوص والطريقه الثانيه يتعلق بالنصوص لكن الطريقه الاول يتعلق بجمع النصوص والطريقه الثانيه يتعلق بالنص على الاراده ولو في نص واحد مثلا تأتي تاتي فتقرا قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر تقرا هذه الايه فقط فتقول من مقاصد الله من ارادات الله من مرادات الله اليسر هذا الطريق يعبر عن عند علماء المقاصد بالالفاظ الداله على الاراده فاذا وجدت لفظا يدل على الاراده ولو في نص واحد أخذت منه مقصدا من مقاصد الشريعة أما الطريق الثالث فقالوا ورود الأمر والنهي ورود الأمر والنهي فورود الأمر يدل على مقاصد الشريعة من جهاته الجهة الأولى أنه إذا ورد الأمر في الكتاب أو السنة دلنا ذلك على أن الله يريد وقوع المأمور به إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة دلنا ذلك على أن الله يريد وقوع المأمور به ولاحظوا يا إخوة أن كلامنا في مقاصد الشريعة إنما هو في الاراده الشرعية الأمرية لا بالإرادة الكونية القدريه علم المقاصد يتعلق بالإرادة الشرعية الأمرية فإذا قلنا يريد الله فمعنى أنه يريده الله امرا وشرعا فإذا ورد الأمر علمنا أن الله عز وجل يريد وقوع المامور به فالله مثلاً أمرنا بإقامة الصلاة نقول من مقاصد الشارع إقامة الصلاة أمرنا الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الرجال بإعفاء اللحى فنقول من مقاصد الشارع إعفاء اللحى كذلك الأمر إذا ورد يدل على مقصد من مقاصد الشريعة من جهة العموم يعني أن في ذلك تحصيلا لمصلحة فإذا وجدت امرا فإنك تعتقد اعتقادا جازما أن في هذا مصلحة أن في هذا مصلحة فنحن نقول في إقامة الصلاة مصلحة في صلاه الجماعه مصلحه في اعفاء اللحى للرجال مصلحه في طاعه المراه زوجها مصلحه فنجزم بجنس المصلحه اذا وجدنا الامر فلا يامر الله عز وجل الا بما فيه مصلحه كما تقرر الامر الثالث انه قد نفهم من ورود الامر عين المصلحه المراده قد نفهم من ورود الامر عين المصلحه المراده فنقول مثلا من المقاصد الشريعة المقا... من مقاصد الشريعه تزيين الرجال باللحى من مقاصد الشريعه تزيين الرجال باللحى التزيين الحسي والمعنوي فالرجال مزينون باللحى مكرمون باللحى حسا فاللحيه زينه الرجل والمعنوي كذلك لان المظهر يؤثر في الخلق فإذا كان مظهر الرجل في مظهر الرجولة فإنه يتخلق بأخلاق الرجال وإذا كان مظهر الرجل يميل إلى مظهر الانوثه فإنه يتخلق شاء أم أخلاق بأخلاق الإناث على مقدار ما نقول هذا مطلق كلي لكنه على مقدار لابد الأمور الظاهرة مؤثرة في أخلاق الإنسان وأعماله حتى الأسماء يا إخوة حتى الأسماء الظاهرة تؤثر في تصرفات الإنسان وذلك يقول للعلماء إن من سمي باسم فيه شدة تجد فيه شدة ومن سمي باسم فيه لين وسماح تجد فيه السماح ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير بعض الأسماء كذلك المظهر يؤثر في خلق الانسان وهذا أمر لو أردنا أن نتكلم عنه باب واسع والحقيقة أنه جميل من جهة الطرق وينبغي التنبؤ اليه وهو متعلق بكمال الشريعة فإن الشرع يقود بعضه إلى بعض الشاهد أن نقول إنها إن قد نعلم من ورود الأمر عين المصلحة إذا كيف نعرف المقاصد من ورود الأمر أولا نعرف من ورود الأمر أن الشارع يريد وقوع المأمور به فهذا مراد من مرادات الشارع ثانيا نعلم من ورود الأمر مراد الشارع بتحصيل المصلحة وأن في هذا الأمر مصلحة من جهة الجلس الأمر التالي أن قد نعلم من ورود الأمر عين المصلحة ما هي المصلحة بعينها التي تراد من هذا الأمر كذلك النهي فإن ورود النهي عن الشيء يدل على ان الله يريد عدم وقوع المنهي انه يريد عدم وقوع المنهي عنه فمثلا نهينا عن الضرر والضران نفهم من هذا ونعلم ان الله عز وجل يريد عدم وقوع الضرر يريد عدم وقوع الضرب. الله عز وجل نهى عن الزنا فنفهم من هذا أن الله عز وجل يريد عدم وقوع الزنا وأكرر أن كلامنا في الإرادة الشرعية الأمرية أيضا ورود النهي يدلنا على وجود مفسدة في المنهي عنه فإذا وجدنا أن ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شيء علمنا وتيقننا أن في ذلك الشيء مفسدة فالله نهانا عن الزنا فنحن نتيقن أن في الزنا مفسدة نهانا عن الربا فنحن نتيقن أن في الربا مفسدة وعندما نقول مفسدة هي الجنس قد تكون مئات المفاسد والأمر الثالث كما قلنا في الأمر أن ورود النهي قد يدلنا على عين المفسدة التي يريد الشرع درأها أن ورود النهي عن شيء قد يدلنا على عين المفسدة التي يريد الشرع ويريد الله عز وجل درأها ودفعها عن الأمة والإمام الشاطبي رحمه الله قيد الامر والنهي هنا بقيدين نحن ما قيدنا بشيء كما سمعتم منا لكن لو قراتم في الموافقات ستجدون ان الشاطبي قيد الامر والنهي بقيدين فقال مجرد الامر والنهي الابتدائي التصريحي إذن لا بد ان يكون الامر ابتدائيا وأن يكون تصريحيا وأن يكون النهي ابتدائيا وأن يكون النهي تصريحيا فما مراده بالابتدائي ما مراده بالأمر الابتدائي مراده بالأمر الابتدائي أن يكون الأمر جاء اصليا لا تابعا وخادما لأمر آخر فأمر بالشيء ابتداء لا تبع لأمر آخر حيث قال وإنما قيد بالابتدائي تحرزا من الأمر أو النهي الذي قصد به غيره كقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع عندنا هنا أمران فاسعوا إلى ذكر الله والأمر الثاني وذروا البيع هنا فيه أمر أصلي ابتدائي وأمر تابع له فاسعوا إلى ذكر الله أمر أصلي وذروا البيع تابع له من أجل أن تسعوا إلى ذكر الله ذروا البيع فهنا الشاطبي رحمه الله يقول لا نأخذ من الثاني مقصدا من مقاصد الشريعة وإنما نأخذ المقصد من الأول فقط أما الأمر الذي يأتي تابعا لغيره خادما لغيره فإن لا نأخذ منه مقصد من مقاصد الشريعة وسأذكر السر في هذا ان شاء الله لكن نقرر أولا الكلام ثم بين رأيه في المسألة قال وما شأنه هذا ففي فهم قصد الشارع من مجرده نظر واختلاف من شاؤه من أصل المسألة المترجمه بالصلاة في الدار المغصوبة هل النهي يقتضي الفساد هناك أو لا يقتضي الفساد هل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها فيثاب الإنسان على الصلاة ويذم على الغصب هذه مسألة معروفة أصلية مسألة خلافية والخلاف فيها يعني مشهور وسأذكر السر في كلامي هذا بعد قليل إن شاء الله ومقصوده بكونه تصريحيا أن تكون دلالة الأمر أو النهي بالصيغة لا بالمفهوم واللازم إخوان دلالة الأمر قد تكون بالصيغة تقولي عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله واقيموا الصلاة صيغة أمر وقد تكون بالمفهوم واللازم وهي المعرض وهي المساله المعروفه عند الاصوليين المساله المعروفة عند الأصوليين بان النهي عن الشيء امر بضده وان الامر بالشيء نهي عن ابداده الامر بالشيء نهي عن أضداده كلها من جهة اللازم لا من جهة الصيغه فعندما أقول اجلس المفهوم من هذا أني نهيتك عن القيام ونهيتك عن الاضطجاع ونهيتك عن النوم لأنك لا يمكن أن تمتثل الأمر إلا إذا اجتنبت الأضداد وهنا يقولون الأمر بالشيء نهي عن أضداده والنهي عن الشيء أمر بضده أمر بضد واحد فإذا قلت لك مثلا لا تجلس هذا أمر بضد من الأبداء إما أن أكون أمرتك بأن تقوم أو أكون أمرتك بأن تضجع أو أمرتك بأن تنام فلو أني قلت لك لا تجلس فاضطجعت امتثلت او لم تمتثل امتثلت. قلت لك لا تجلس فاستلقيت على قفاك امتثلت او لم تمتثل قلت لك لا تجلس وقمت امتثلت وذلك يقولون النهي عن الشيء امر بضده هذه المسألة يا اخوة مأخوذة من المفهوم واللازم وليست من الصيغة كذلك المسألة المترجمه عند الاصوليين بمسألة الامر بما, الأمر بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب الامر بما لا يتم الواجب الا به او ما لا يتم الامر الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الامر الواجب الا به فهو واجب هنا يا اخوه الوسيلة الى الواجب واجبة لكن بالصيغة الجواب لا وانما لكونها وسيلة. مثلا أمرنا بصلاة الجماعة وصلاة الجماعة في المساجد حيث ينادى بهن هذا الضابط الشرعي الأصل في صلاة الجماعة أنها حيث ينادى بهن نداء عاما أما ما يفعل بعض الناس الآن ويقولون فيصلي الرجل بـ بـ بامرأته وأولاده ويقول نحن الحمد لله محافظون على صلاة الجماعة هذا غير صحيح ما يفعله بعض الاخوه من أنهم يكونون مقيمين إقامة غير نظامية ويصلون في الشقة جماعة ويقول نحن الحمد لله ما فرطنا في صلاة الجماعة محافظون على صلاة الجماعة غير صحيح أعني أنهم لم يقوموا بالواجب فعلهم صحيح من جهة الصلاة ومن جهة أنهم صلوا جماعة لكن ليست هي الجماعة الواجبه عليه الواجب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث ينادى بهن الشاهد نحن أمرنا بصلاة الجماعة وقلنا إنما كان صلاة الجماعة حيث ينادى بهن لو لم نؤمر بالسعي لكان السعي واجبا لأنه لا يمكن ان تتم صلاة الجماعة إلا بالسعي إلى المسجد فيكون الأمر بصلاة الجماعة دالا بالتبعية على وجوب السعي إلى المساجد اذا فهمنا من هذا يا إخوة أن الأمر قد يدل على شيء بالصيغة وقد يفهم الأمر باللازم المفهوم الشاطبي رحمه الله يرى ان الامر ومثله النهي انما يدل على مقاصد الشريعة اذا كان بالصيغة اذا كان بالصيغة فقط هنا يأتي السؤال ما السر وهذا مهم جدا يا اخوه لان فهم مراد الشاطبي في كتابه مهم في فهم المسائل سواء فيما يتعلق بالمؤاخذات على الشاطبي او ما يتعلق بمتابعته في البحث السر ايها الاخوه ان الشاطبية في كتاب الموافقات انما عني بالمقاصد القطعية بالمقاصد القطعية التي يجزن بها ولذلك يا إخوان اشترط هنا أن يكون الأمر ابتدائيا لأن الأمر التابع في دلالته خلاف في دلالته خلاف وما دام أن في دلالته خلافا فلن يقع القطع خلاف يعني قوي، ولا حتى الأمر الأصلي معروف هل يدل على الوجوب، لكنه ليس بالقوي. أما في, في الأمر التابع الجمهور الذين يقولون أن الأمر يدل على الوجوب اختلفوا في دلالته. كذلك مسألة يعني الـ الـ الـ الـ الـ الأمر بالشيء والنهي عن الشيء مسألة خلافية، فهي لا تؤدي إلى القطع، ولذلك استبعدها، وهذا مهم يا إخوة الشاطبي. في مباحثه استبعد كل مبحث يخرج عن القطع لأنه يريد القطع فقط وفي استدلالاته استبعد كل دليل لا يدل على القطع وهذا لا يعني أنه لا يرى أنه دليل لكنه يعني أنه لا يرى أنه دليل في هذه المسألة في هذه الحيثية التي يريد بها القطع وذلك العدلة التي تتطرق إليها الاحتمالات يستبعدها الشاطبي في هذا المبحث المقاصد هل لأنها ليست دليلا الجواب لا وإنما لأنها لا تؤدي إلى القطع طبعا هذه المسألة مسألة الاحتمال الاحتمال الذي يتطرق إلى الدليل أقولها باختصار المساله فيها شيء من الأهمية لكن لا نريد أن نستطرق الاحتمال الذي يتطرق إلى الدليل نوعان احتمال قائم موجود احتمال قائم موجود وهذا يضعف دلالة الدليل فيخرجه من القطع إلى غلبة الظن والثاني احتمال متوقع هذا عب طيب العام يحتمل يتوقع أن يخصص هذا مطلق المطلق يتوقع أن يقيد فهذا لا يقدح في قطعية الدليل يعني في فرق يا إخوان بين الاحتمال القائم الموجود الذي يدل على وجوده الدليل هذا نعم يخرج دلالة الدليل من القطعية إلى غلبة الظل وقد تجتمع أدلة تدل على غلبة الظن فتفيد القطع كما قال القائل لا تخاصم لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعفان يغلبان قوية أما الاحتمال المتوقع وليس هناك دليل على وجوده فهذا لا يقطع يعني ب قطعية الدليل وتقرير هذا يقرر في مسألة مناقشة الرازي في الاحتمالات العشر التي أوردها على النصوص وقال ان النصوص لا تفيد القطع لأنها تحتمل احتمالات عشره ثم أوردها وقد ناقشت هذه المسألة في بحثي عن مباحث الكتاب والسنة المنتقدة في المحصول للرازي وبيننا كلام اهل العلم وكلام المحققين في هذه المساله كم طريقا ذكرنا لمعرفه المقاصد نحن اخذنا بكم يمينا وشمالا ذكرنا ثلاثه ذكرنا ثلاثه الاول الاستقراء والثاني الالفاظ الداله على الاراده في النصوص ولو في نص واحد الثالث الأمر ورود الامر والنهي الرابع علل الاوامر والنواهي علل الاوامر والنواهي لان الاصل في التشريع يا إخوة اما امر او نهي فعلل الاوامر والنواهي علل النصوص العلل الوارده في النصوص نصا او استنباطا تؤخذ منها المقاصد فاذا علمنا أن علة الأمر الفلاني كذا أخذنا من هذه العلة مقصدا من مقاصد الشريعة وإذا علمنا أن علة النهي الفلاني كذا أخذنا من هذه العلة مقصدا من مقاصد الشريعة فمعرفة علل الأوامر والنواهي تنتج منها معرفة مقاصد يعني الشريعه هذه طرق معرفه مقاصد الشريعه عند اهل العلم اما بالاستقراء واما بالنص على الاراده نصا ولو في دليل واحد واما بمجرد ورود الامر والنهي وإما بمعرفة علل النصوص بمعرفة علل النصوص إذا عرفنا هذا فاننا ننتقل إلى مسألة تقسيمات مقاصد الشريعة فنقول يا إخوة إن مقاصد الشريعة بعد ان نظر العلماء فيها وأثبتوها وعرفوها نظروا فيها هل هي نوع واحد أو تتنوع إلى أنواع وأقساب فوجدوا أنها ليست نوعا واحدا بل تنقسم إلى تقسيمات متعددة وهذه التقسيمات منها ما يعود إلى التشريع أي نسبتها إلى الشارع ومنها ما يعود إلى الوقوع من جهة المكلف أما تقسيمها بالنسبة إلى التشريع فإنها تقسم إلى تقسيمات باعتبارات التقسيم الأول يا إخوة تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار الطريق الذي عرفت به تقسيم مقاصد الشريعة باعتبار الطريق الذي عرفت به قال العلماء الطريق الدال على المقاصد مؤثر في نوع المقاصد الطريق الدال على المقاصد مؤثر في نوع المقاصد فالمقاصدها هنا تتنوع إلى ثلاثة أنواع أو تنقسم إلى ثلاثة اقسم القسم الاول المقاصد القطعيه وما المقصود بالمقاصد القطعيه المقصود بالمقاصد القطعيه المقاصد التي يجزم بان الله يريدها يجزم بان الله يريدها لا يتطرق الى ذلك احتمال وإنما تكون المقاصد قطعية في أحوال ثلاثة أو في أحوال ثلاث الحال الأولى إذا ثبت المقصد بطريق الاستقراء التام إذا ثبت المقصد بطريق الاستقراء التام فإن المقصد يكون قطعيا كمقصد حفظ الدين استقرأنا الشريعة كلها فوجدناها تدل على مقصد حفظ الدين ومقصد التيسير مقصد التيسير قطعي وعرفنا ذلك بالاستقراء التام والحال الثانية إذا ثبت المقصد بالإجماع أعني أجمع العلماء على أن الله يريد كذا أجمع العلماء على أن الله يريد كذا كالإجماع على مقصد رفع الضرر والإجماع على مقصد إقامة العدل لا ينازع أحد في أن الله يريد بالشرع رفع الضرر ولا ينازع أحدا في أن الله يريد إقامة العدل لا ينازع أحد في أن الله يريد إقامة العدل فهذا المقصد قطعي لا يتطرق إليه احتمال الحالة الثالثه إذا ثبت المقصد بالنص عليه في الكتاب أو السنة المتواترة وهذا محل اتفاق إذا ثبت في الكتاب أو السنة المتواترة فالنهدل على القطع وعلى التحقيق إذا ثبت في السنة الأحادية فكل سنة أو كل حديث صحت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونص فيه على مراد فإنه يدل على القطع بهذا المراد وذلك مثلا كمقصد التيسير ومقصد رفع الضرر وتلحظون يا إخوة أني كررت مثالا واحدا في كل الحالات مقصد التيسير في الحالة الأولى والثانية والثالث وهذا مقصود وأريد أن أنبه من ذلك إلى أمر وهو أن الأحوال قد تجتمع في مقصد واحد ف يكون المقصد ثابتا بالنص والاستقراء التام والإجماع كمقصد التيسير وهذا يزيده قوة في القطعية يزيد قوة في القطعية والمعلوم يا إخوة أن التحقيق أن اليقينيات تتفاوت والقطعيات تتفاوت ليست بقوة واحدة كتفاوت الناس في الإيمان بالمغيبات تفاوت المسلمين في الإيمان بالمغيبات حاصل مع وجود أصل اليقين عند الكل الكل مثلا متيقن من وجود الجنة لكن المسلمين يتفاوتون في هذا اليقين فمن الناس من هو متيقن من وجود الجنة كأنه فيها ومن الناس من كان دون ذلك وإذلك في قصة إبراهيم قال الله عز وجل أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي درجة في اليقين فالتحقيق أن القطعيات واليقينيات تتفاوت فإذا اجتمعت الأحوال الثلاثة في مقصد زادته قوة في القطعية هذا يفيدنا متى يا إخوة؟ فيما سيأتي إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا وشرحنا القسم الثاني في مسألة تعارض المصالح فهناك قد تتعارض مصلحتان قطعيتان فهنا ينظر إلى القوة في القطعية بحسب الأحوال هذا الامر والأمر الثاني نبهت عليه قبل قليل وهو أن الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات إنما يبحث عن المقاصد القطعية إنما يبحث عن المقاصد القطعية وأهمل غيرها والقسم الثاني مقاصد ظنية مقاصد ظنية وهي التي يترجح فيها في النفس أن الله يريد كذا مع احتمال عدمه يعني لا يقطع لكن الغالب في ظن الإنسان المترجح في ظن الإنسان أن الله يريد كذا فهذا مقصد ظني ويكون ذلك في حالي الحالة الأولى اذا ثبت المقصد بالاستقراء الناقص فان الانسان يرجح ان الله يريد والحالة الثانيه اذا ثبت المقصد بالاستنباط لم ينص عليه لكن فهم فاذا فهم ولم يجمع عليه ولم يكن ناتجا عن استقراء تام فانه يكون مقصداً ظنياً أي أنه يترجح القسم الثالث مقاصد وهمية وهذه في الحقيقة لا تنسب إلى الشريعة إلا من جهة الناس ولا في حقيقتها لا تنسب إلى الشريعة وهي المقاصد التي يتخيلها أصحابها من غير طريق شرعي المقاصد التي يتخيلها أصحابها من غير طريق شرعي فهي تعرف عند صاحبها بالتأمل الخاص ليس بالطرق الشرعية المعروفة عند العلم فهذه في الحقيقة ليست مقاصد شرعية لكن لأن أصحابها ينسبونها إلى المقاصد الشرعية جعلت قسمة والا فالحقيقه لك الحق ان تقول ان المقا... مقاصد الشريعه تنقسم الى قسمين قطعيه وظنيه لكن لان من المقاصد ما ينسب الى الشريعه ولم يؤخذ من طريق شرعي فان ذلك جعل قسما ثالثا وهي المقاصد الوهميه وما اكثرها في الساحة اليوم ومن أهم ضوابطها أن تكون معارضة للنص أن تكون معارضة للنص والمقصد الوهمي يا إخوة قد يكون في جنس المقصد وقد يكون في نوع المقصد يعني قد يكون في أصل المقصد أصلا لهذا المقصد ليس من مقاصد الشريعة وقد يكون أصل المقصد من مقاصد الشريعة لكن نوعه في المسألة ليس من مقاصد الشريعة يأتي إنسان مثلا يقول من مقاصد الشريعة النظافه هذا من مقاصد الشريعه وليس من مقاصد الشريعه من مقاصد الشريعه فياتي في مساله مقل الذبابه في الاناء ويقول من مقاصد الشريعه النظافه فالشريعه تقصد الى ان لا ينقل الذباب في الاناء نقول هذا المقصد في هذا النوع وهمي لانه يعارض النص وغالبا مع معارضته للنص يعارض مقصدا شرعيا آخر غالبا مع معارضته للنص يعارض مقصدا شرعيا آخر يكون معلوما بغير النص والله إخوان قررنا أنه إذا ورد النص علمنا منه المقصد لكن احيانا أيضا يكون هناك للمقصد المتوهم معارضة لمقصد آخر ثابت بغير النص الذي يتكلم فيه فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها ومن تقسيمات مقاصد الشريعة تقسيمها باعتبار مرتبتها في القصد وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول المقاصد الأصلية وهي المقصودة لذاتها اي في نفس المسألة لا لتحصيل مقصود اخر وهو المقصد الاصل المقصد الاعظم من المسألة مثلا النكاح المقصود الأصلي للنكاح التناسل والعثة مع الديمومة التناسل والعثة مع الديمومة هذا المقصود الأصلي وهذا واضح في الاستقراء المقصود الشرعي من النكاح التناسل أن يحصل النسل وأن تكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تحصل العفة مع الديمومة ليست عفة الطرقات عفة أسبوع أسبوعين بالقصد وإنما العفة مع الديمومة هذه المقاصد الأصلية للنكاح وأما المقاصد التابعة وهذا القسم الثاني المقاصد التابعة فهي المقصودة لتحقيق لتحصيل مقصد أصلي أي أنها تؤدي إلى المقصد الأصلي وتخدمه تؤدي إلى المقصد الأصلي وتخدمه ومثال ذلك في النكاح حصول الموده بين الزوجين من مقاصد الشريعة من مقاصد الشريعه حصول الموده بين الزوجين لذلك اخوان من العباده ان يسعى الرجل ان يسعى الرجل الى تحقيق الموده بينه وبين زوجته في الفاظه في الفاظه فيكون طيب اللفظ مع مع الزوجه بعض الاخوه يستفرغ اللطف في الشارع فاذا دخل البيت لم يبقى عنده من اللطف شيء فلا يعرف الا اللفظ القبيح والتقبيح في معاملته بعض الناس إذا لقي إخوانه لا يكاد يطبق فمه عن الابتسامة وإذا دخل بيته وكان كالأسد في العشرة هذه عبادة يا إخوة ويقبل عنها كثير من الناس وهي مقصود شرعي هذا المقصود يا إخوة مقصود تابع لانه يخدم المقصد الاصلي وهو حصول التناسل والعفه فان الرجل اذا حصلت الموده بينه وبين زوجته حصل السبب في التناسل وحصلت العفه لان الرجل اذا كان يود زوجته حصلت العفه بالجماع وبالموده وهذه عثة متنقلة تكون مع الإنسان حتى في خارج البيت ولو رأى ما يقدح عفته انطلق إلى بيته بخلاف ما لو لم تقع الموده قد يقول لسان مثلا ونعياذ بالله إذا خرج إلى الشارع ورأى شيئا تبعه لأن ليس هناك رابط مع طبعا الوازع الديني هذا شيء طبعي وهذا إذا كتب الله لنا وشرحنا القسم الثاني سنتكلم عن الوازع الطبعي والوازع الديني والعلاقة بينهما طردا وعكسا الشاهد أن حصول الموده بين الزوجين مقصد من مقاصد الشريعة وهو يؤدي ويخدم المقصد الأصلي فهذا يسمى بالمقاصد التابعة ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل له منهج خاص في هذا التقسيم له منهج خاص في تقسيم المقاصد الى اصلية وتابعة فيرى ان المقاصد الاصليه منحصرة في اصل الضروريات الخمس وهي التي لا حظ فيها للمكلف اصل الضروريات الخمس واما المقاصد التابعة فهي التي روعية فيها حظ المكلف فمن جهته يحصل له فيها ما ركب في جبلته من شهوة وطبيعة فننظر فيها إلى حظ المكلف كالاستمتاع بالمباحات مثلا الاستمتاع بالمباحات نظر فيها إلى حظ المكلف وما ركب في طبعه من محبته ان يستمتع بالمباح فهذه مقاصد تابعه ثم ذكر ان القسم الاول يقتضيه محض العبوديه يعني يا اخوان ما كان التشريع فيه للتعبد المحض لم ينظر فيه الى نصيب المكلف الطبيعي وإنما كان للتعبد المهد فيما يتعلق بأصول الضروريات والثاني ما يقتضيه لطف المالك بالعبيد العبيد عبيد الله وكل الناس عبيد لله فالنوع الأول قال تقتضيه العبودية لأنك عبد لله والثاني يقتضيه لقف مالكك بك فلم يكلفك تعبدا في جميع الأمور بل كلفك بأمور يحصل فيها حظك مثل النكاح مثلا النكاح يحصل بحظك الطبعي ولا يا أخوان من الناس من يترقى بنفسه حتى يصبح له حظ من كل ما جاء بالشرع فتجد له راحة ونعيم وسرور بعض الناس يترقى بنفسه حتى يتنعم بالصلاة ما لا يتنعم بالمباحات ما لا يتنعم بامور الدنيا إذا دخل في دخل في نعيم ما يعرفه في غيرها هذا ترقى بنفسه بعض الناس يؤدي الصلاة ويؤجر عليها ويثاب عليها لكن حظه منها التعبد ومن الناس من يكون حظه التعبد مع التنعم فترتاح نفسه تذهب همومه تذهب غمومه يشعر بلذه عظيمه لكن الكلام من حيث الاصل تلك الاصل هي مقتضى العبوديه والثاني فيه مقتضى لطف المالك بالعبيد ثم قسم المقاصد التابعه بناء على هذا وهذا منهج الشاطبي يعني ما هي المقاصد الاصليه عند الشاطبي المقاصد الاصليه هي المقاصد التعبديه المحضه والمقاصد التابعه هي التي فيها حظ للمكلف ولا بد ان تكون خادمه للمقاصد الاصليه لا بد ان تكون خادمه للمقاصد الاصليه ولا بد ثم قسمها الى ثلاثه اقسام وهذا منهج خاص ب يعني الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل لعلنا نكتفي بهذا لأن الوقت اقترب وأعلم أن بعض الإخوة يرغبون في الانتقال إلى المسجد النبوي فلعلنا نقف هنا ولعلنا إن شاء الله نكمل هذا الدرس أختم فقط ببعض الأسئلة الأخ السائل يسأل ما هو المختصر الفقهي هذا تكلمنا عليه أبون في آخر المجلس الماضي الاخ يقول هل هناك مخالفات عقديه في كتاب الموافقات نعم فيه بعض المخالفات العقدية في المسائل الجزئيه ولكنها وقعت بالتبع لا بالقصد يعني احيانا الانسان يقرر مع الخصوم فيقرر شيئا لا يعتقده من باب الزام الخصم لكن الذين أخذوا على الشاطبي المخالبات غفلوا عن أمر مهم وهو أن الشاطبي يبحث في المقاصد القطعية فكثير من المخالبات الماخوذه على كتاب الموافقات تذوب إذا نظرنا إلى هذا الأمر هذا أخي يقول ما معنى قول الفلاسفة العلة الفاعلة طبعا الفلاسفه منهم دهريون ومنهم غير دهريين فالدهريون يقولون ان العله الفاعله هي الطبع والدهر فيقولون الطبع المحيي والدهر المفني الطبع المحيي والدهر المفني وهذا يسمون بالفلاسفه الدهريين فيقولون الطبع والدهر عله فاعله هي المؤثره ومنهم من يقول يعني ان الله عز وجل هو العله الفاعله وهذا مبني على يعني اصول فلسفيه ولم يرد في في النصوص فالله عز وجل خلق الخلق ويريد سبحانه وتعالى هذا سائل يقول أبلغتمون بأن هناك ثلاث مراحل لدراسة المقاصد الشريعة فمتى ستكون دراسة المرحلتين المتبقيتين الحقيقة لا استطيع أن نعطي الآن يعني موعدا معينا لكن لعله إن شاء الله يكون في بداية العام الدراسه انا يعني حققها النساء ابقى في الاجازه الصيفيه هنا للارتباط بالجامعه لكن لكون كثير من الاخوه يعني لا لا يستطيعون البقاء في مدينة بعضهم سيسافر فاني افضل ان يكون الامر في اول الفصل الثاني ولعل اذا لم يكن هنالك دروس للمشايخ في رمضان لعلنا نجعل الدروس في في رمضان حتى ننهي ويكون إن شاء الله في مثل هذا المسجد حتى يكون فيه نقل لإخواننا بالإنترنت. هذا السائل يقول بعض طلبة العلم يبالغ في إخفاء مقدار ما يحفظ من القرآن حرصا على الإخلاص ويقتصر في المراجعة على جزء من حفظه ويترك جزءا يسيرا يراجع مع نفسه لكي لا يدري أحد أنه يحفظه. يحفظ صورتي البقرة وآل عمران مسألة الإخلاص مسألة دقيقة ومن الناس من يتكلف فيها حتى يخرج عن المقصود الشرعي بالإخلاص فيؤدي ذلك إلى التقصير في العبادات فبعض الناس يتكلف في الاخلاص. يقول مثلا مثلا يقول انا ما اصلي التراويح في في الجماعه ودائما اخرج ايضا في بعض التراويح حتى لا يعني يراني الناس يصلي التراويح كامله ويقولون فلان يعني يقوم الليل او يصلي التراويح كامله مع الامام خوفا على نفسي وقصدا للاخلاص بعض الناس مثلا ما يصلي بالناس اصلا حتى لو تعين عليه حتى لو تعين عليه يجعل العام ما يتقدمون ولا يتقدم ويقول انا يعني صوتي ما شاء الله طيب وأخشى على نفسي من الرياء اني لو قرأت ورتلت يعني قد أقع في الرياء فأنا يعني أرغب في تحصيل في تحصيل الأخلاص بعض الناس مثل ما ذكر السائل مثلاً قد يترك حفظ القران كاملا يقول اخشى اني لو حفظت القران كاملا وعلم الناس اني احفظ القران كاملا يكون يعني اهلك واقع في في في, في رياء هذا تكلف وتنطع وهذا مذموم الإخلاص الاخلاص مطلوب والحرص عليه محمود والتنطع فيه مذموم كسائر امور الشريعه ولعله يكون هناك وقت اوسع لبسط مثل هذا الأمر أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم